سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والىك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها اكتسبت رب ايننا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقه لنا به واعف عنا واعف واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصره على القوم الكافرين